بوك تو لودك دو, دو. اثنان وعشرون تري محادثة قصيرة رقم ثلاثة محادثة قصيرة رقم ثلاثة هل تدخن؟ هل تدخن؟ نعم فويمس. سابقاً نعم. سابقا نعم. سبنون منافف فوماس. لكن الآن لا أدخن قطعاً. لكن الآن لا أدخن قطعاً. شو جنس بن سامي فومس؟ اي يزعجك ان انا دخنت اي يزعجك إن دخنت لا شو لا على الاطلاق لا على الاطلاق هذا لا يزعجني هذا لا يزعجني سترينكي هل تشرب شيئا؟ هل تشرب حضرتك شيئا؟ شو كونياك واحد كونياك واحد كونياك نه رثرة بلا لا الافضل بيرة لا الأفضل بيرة شو في مول تبا أتسافر حضرتك كثيرا أتسافر حضرتك كثيراً؟ نعم. وغالباً ما تكون رحلة عمل. نعم. ما تكون رحلة عمل. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. ولكننا نمضي الآن اجازه هنا. ما هذا الحر؟ ما هذا الحر؟ نعم. اليوم حار جدا فعلا. نعم، اليوم حار جدا فعلا. لنذهب إلى الشرفة. لنذهب أستس غدا ستكون هنا حفله غدا ستكون هنا حفلة. شو هل تاتون أيضا؟ هل تأتون أيضا؟